Are up next? سايش وافرح لمروه الحياه كلها مرة نفسي غمض عيني ساع سجن جوه وسجن بره البشر ما بقتش هي مفيش مجال للانسانيه اللي تديني لواحد يبقى عايز ياخده 100 دنيا وهي غابه وخيرها ياكلوا بالدياب The ولا جدع كله استاذ في النداله والضمير والقلب لا بيطلعوا قرار اسامه حب لا خلاص ما فيش كل انا ماشيه اكل عيش الاقي بس دول مكرون الجميل وخيرها يكلوه الديابة الديابه واللي يعمل في خير يتفريم ويا الغلابه كده نهار ده بقى كده طبع الناس الا لو ماصي ما فيش ا I'm not mixed